Book 2 39: yhdeksän Tisatun wa thalathun Tisatun wa thalathun Puhjennut rengas Taattulus seyjara Taattul el seyjara Missä on lähin huoltoasema? أين توجد أقرب محطة وقود؟ أين توجد أقرب محطة وقود؟ منولان <معي> رينغسريكو. معي عجل مبنشر. معي عجل مبنشر. فويس تكو وايحة رينكان. هل يمكنك تغيير الإطار؟ هل يمكنك تغيير الإطار؟ Tarvitsem أحتاج عدة لترات ديزل. أحتاج عدة لترات ديزل. Minulla ei ole enää ليس معي بنزين بالمرة. ليس معي بنزين بالمرة. Onko هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ missa voin käyttää puhelinta أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Tarvitsemme hinauspalvelua أحتاج لخدمة سحب سيارة أحتاج لخدمة سحب السيارة أبحث عن كراج تصليح. أبحث عن كراج تصليح. تبحثون التموز. لقد وقع حادث سيارة. لقد وقع حادث سيارة. ميسان لهيم بوهالن. أين يوجد أقرب تلفون؟ أين يوجد أقرب تلفون؟ أونجوتيلكانوكاموكانا. هل معك جوال خلوي؟ هل معك جوال؟ طارف تسمع أبوه. نحتاج إلى مساعدة. نحتاج إلى مساعدة. سويت تقالا كري. اتصل بطبيب. Atta on poliisi. Tässä poliisi. Tässä on poliisi. Tässä on poliisi. Tässä on poliisi. Tässä on poliisi. Tässä on poliisi. Tässä on poliisi. Tässä Rakhsak al-qiyada min fadlik. Ajoneuvopaperinne, olkaa hyvä. Ruksat as-sayara min fadlik. Ruksat as-sayara min fadlak.